Fifty Languages Shachra Zra Wahidun wa thalathun Wahidun wa thalathun Alistaránim Fi'l-matt'am, thalatha Fi'l-matt'am, من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه س ديسيرت سفاي من فضلك الحلوة من فضلك الحلوة س شتاشح زخل شتغ سفاي من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة س بتشح مشح قورة من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنه من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر شجواشخ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 ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور خبز ححم جم دلو ارا حوم شو دشو ارا خبز حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل توست نكل تشيلو ارا хам <تصفيق> куайтиилуара خبز توст <توست> مع سجق وجبنه خبز توст <توست> مع سجق وجبنه ченчэ гыжагъэ байда байда наслукъа ченчэ гыжагъэ байда уюн بيض عيون شنچ الزابخه اوملت اوملت جيري زايوغورت خوشتما من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك واحد زبادي اخر جيري من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل جيري من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى